ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٌّ مؤمن لا بارد لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما ان مبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذنين مالئون منها البطور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 نحن نقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشات الاولى فلولا تذكرون أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَا Laddit <الذي> تَشْرَبُونَ rabuna, ettum, azeltumum, min el-muzbni, emnahnu, l-muzirun. Laguna 89. mihennem az időszak az együtteket, vagy biztoszolja az eshetőben a kerékcsülnek? A tehlig is segítették, febben az elsze az emberek,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 وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونح اقتربوا إليه منكم ولاكن لا تبصرون فلو لا إنكم تُم غير مدينين ترجعونها ترجعونها إنكم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحه رِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ أَوْ حميم فنزل من حميم وتصليت جحيم ان هذا له حق اليقين فسبح